إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ان الله لا يخفى في الارض ولا في السماء والذي صوركم في الارحام كيف يشاء هو يَوْمَ فِي الأَرْضِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هو الذي أَنزَلَ عَلَيْكَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هن أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ هُوَ الكتاب أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ كَمَا يَفْعَلُونَ لَئِنْ 117. فأما الذين في قلوبهم زيغ مَا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 118. فأما الذين في قلوبهم زيغ 126. وما يعلم تأويله إلا الله 127. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 128. والراسخون في العلم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعث إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا كجامع الناس ليوم لا ريب فيه انك جامع الناس ليوم لا ريب, فيه ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ان الله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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَوْدُ نَأْثَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَوْدُ نَأْثَرُ كَمِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ كَمِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من فَإِنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَقَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ ف فوسَةُون وَتُحشعون إ جه وَوبسمهاد وَم فضكَان لَ آيَةُ في في تينتخطَكَان لَ آيةُ في في تينتختَ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 116. ويجيزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ثمين الذهب والفضه والخيل المسوامه والانعام والحرب ذلك متاع الحياه الدنيا هاني كما متاع الحياه دنيا والله عنده حسن المآب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 فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنْتَ تُيرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مطهرة من الله والله بصير بالعباد الله بصير, بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاثفر لنا ذنوبنا ابِرِينَ والصادقين والقانتين والمنفقين والمستوفرين بالاسحاء اصفادين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستوفرين بالاسحاء شهد الله انه لا 117. وأولو العلم قائما بالقسق 118. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسق لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإسلام إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغيا بينهم وما اختلف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 فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين فَإِن سلَمُ فَقَتَدَ فَإ سْلَ فَق التدَ وَإِن تَو فَإِن مَا عَلَكَبَل وَإِن تَوَ فَ نبلَكَبَل واللَّهُ بَصير بِلباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إن الذين يكفرون بآيات الله ويقفرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس تبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم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 يدَأََّ إلَ كِتاباب اللهِ يَحقُمَ بَنَهُم ثمُ يَتَوََّ فَريقُ مِنهُم وَهُم مُرِضُون كتاب اللي يَحكُ بَنَ ما ييتَول فرَيقُ مِنهُم وَهُم مُرِغون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دين 119. وغرهم في ما كانوا يفترون 110. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفتيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف سَبَب وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تشاء وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ كالخالق بيدك القوي انك على كل شيء قدير انك كل شيء قدير طولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخج الحّ من الميت ووتفرج الميت من الحي وتخج الح من الميت ووتخج الميت من الحي ووتك تشا بغر حساب ووتك تش أ بغ حساب لا يتخذ, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا حَسْرَةً فِي الصُّدُورِ وَيُحَذِّرُكُمُ الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ الله يَعْلَمْهُ اللَّهُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا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 119. وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا 117. ويحذركم الله نفسه 118. والله رؤوف بالعباد 119. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل 118. ويحبون الله فاتبعوني يحب لكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 119. والله غفور رحيم 110. قل أطيعوا الله والرسول 111. فإن تولوا فإن الله لا يحب فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وَلَوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى تَن بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ رِيتَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فتقبل مني اتعيرنا لربي اني ذوقت لك ما في بطني محررا فتقدم مني انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني 117. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 118. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 119. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنفس 129. فتقبلها ربها لقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 120. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 121. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها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 هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً قَالَ رَبِّ 124. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا 125. فنادته وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا 33. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 34. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل, اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة واذکر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار واذکر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ماهاك واستفاك على نسان الى يا مريم كنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم كنوتي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من انباء الغيب نوحي وَمَا قُ تَ لدييهِم إِذُقُونَ أَقُلَامَهُمأَّهُم يَقُل مَريَم وَماَا قُن كَ لديهِم إقونَ أَقُلَهُم أَّم يقُل مَريم وَماَا قُ تَ لدييهِم إذ يَغْْتَصمونون وَمَا قُ تَ لدييهم إ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 هو المسيح يسكن موما وجيا في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا وكهلا ومن الصالحين قالت ربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال الله ويملك ما يشاء 119. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 110. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسراييل اني قد جئتكم بايه من ربكم ورسولا الى بني من ربكم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 لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ الله رَبِّكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون, فاتقوا الله وأطيعون إِنَّ اللَّهَ ربي وربكم الله ربي وربكم هذا صراط هذا صراط فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم وامن الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجره والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين ولكنسلوه عليك من الايات والذكر الحكيم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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ آذَكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ قوم ثم نرتهيل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ولسان انا ولسانك وانفسنا وانفسكم نرتهيل فنجعل لعنه على الكاذبين ان هذا له القصص الحق إن لهوالقصص الحق وما من الهه الا الله وما من الهه الا الله وان الله لهو العزيز لهوالعزيز الحكيم وان الله لهوالعزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا قل يا لا اله الا الله ولا نشرك به شيئا لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا لا تَدْعُوا بعض غَيْرَ اللَّهِ وَلَا أَبَاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقولوا اشهَدُوا بأنا, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَارُونَ 117. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده 118. أفلا, أفلا تعقلون ها يحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اولا الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا ان اولا الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي والله ولي المؤمنين وَالدَّخَائِنَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَالدَّخَائِنَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا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 تَكُونُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ إِنَّا وَقَرُّؤُ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَوْ يُحَارِ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ مَن يَشَاءُ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ, من يشاء يختص برحمته من يشاء 126. والله ذو الفضل العظيم 127. والله ذو الفضل العظيم 128. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن نزل التوراة كل 118. قل فأتوا كنتم صادقين 119. قل فأتوا بالتوراة 118. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون 119. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون 110. صِدْقَ اللَّهِ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بيت يوم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى 126. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 127. إي آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 128. ولله 117. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 118. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 119. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللَّهُ بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من ال... يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يتصن بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ومن يتصن 119. وراء الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تَصِيمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا تَصِيمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة بي إخوانا واذكروا نعمة الله عليكم 126. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 127. فأصبحتم بنعمته نَجَّيْنَاكَ مِنْ الْغَمِّ وَأَنْشَأْنَاكَ عَلَى الشَّفَاعَةِ مِنْ النَّارِ فَأُنْقِذْ قُمْ مِنَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وكذلك يبين الله لَكُمْ آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن فَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا 116. واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 117. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 118. لهم عذاب عظيم تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَمَا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنتم تكفر قُرُونَ أَنَّ الَّذِينَ اسْتُضِئَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَّتْ عَن دِينِ آلِهَتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْضُّطُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْضُّطُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِلكَآةُ مينَلوهَا عَلَكَذِ الحَ إلكآةُ مينَةلُ لَكَذ الحَ وَمَ اللهَّهُ يُريد المَلعَمين وَلَ ال يريد المَل العالمين ولله ما في السماوات وما في الارض ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور وإلى الله ترجع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 ارُفِعَتْ يَدُهُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ 119. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 110. لن يضركم إلا أذن وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 117. وإن يضركم إلا أذن وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 118. ضربت عليهم الذلة مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَنَّمَا يَصْعَدُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ مَن حَرَّمَ مِنَ اللهِ وحبل عليهم المسكنة وباءوا بغضر من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون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 وكانوا يعتدون ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 129. ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْزُرُ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَن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 فَهَل لَن تُنْذِرُوا عَن أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْلادُهُمْ مِنْ مَا يُؤْحِى شَيْءٌ وَأُولَئِكَ أصحاب النار هم فيها مثَلُ ماَا يُ فقونَ فيِي هذه الحياتةِ دنُياكَ مَثَلر حم فيِيصِونأَصابَ مثَُ ماون اصابت حرف قوم ظلموا انفسهم فاهلكت اخابت حرف قوم من ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن ان 116. وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون 117. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَذَلًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, ودوا ما عنتم ثُ قَبَلَةِ البَضَ مِن فواهِهِم وَماتُ بصزورهُم كضَ وَثُ قَبةِ البَضَ مِن قَرْبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ كةُ مونَ في الكتاب <تصفيق> وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ وَتُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْكِتَابِ قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات سَسكُ حسَنَة تَسؤهُ وإِن تُصفُم سئة رح بهك حسنَة تؤإن تصك سة وإن قُل لا يضركم كيدهم شيئا وان تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ تَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَهْلَكَتْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أَن أن تفشلا والله 117. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 118. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 119. ولقد نصركم الله ببدر فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء بيرَوْنَ وَتَتَّقُونَ يَأْتُوكُمْ مِنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا دَاهِيَةٌ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ وَقُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَيَأْتُكُمُ الْفَوْرُ هٰذَا يُنذِرُكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ وما جعل لله الا رسول لكم ولتقم ان قلوبكم به وما جعل لله ان رسول لكم ولتقم قلوبكم به ومن نصروا ان ذل العزيز الحكيم ومن نصره الا من ذل الله العزيز الحكيم ليقاطر فمن الذين كفروا او بيتهم فينقلب خائبين ليقطع قسم من الذين كفروا او يك بيتهم 119. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 111. والله غفور رحيم 112. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 113. يا أيها الذين واتقوا الله لعنكم تفلحون واتقوا النار, واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيع الله والرسول لعنكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وسارعوا بِمِّقُ وَجَلَّةِ َّهَ السَّموَاتُ وَالضَ وَإِتَّدْ للِمُتَّقينَّذينَ يُم فِ قُونَ فيِي السَّول وَبلهاء وَالكَو مينَ وَيضَ وَعَافينَ عَن الناس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 أجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الانهار خالدين فيها وان يما اجر العاملين وان يما اجر العاملين قد قالت من قبلكم سنن فسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلونين قم قرح فقدم الس قوم قرح مثله ايام سقم قرح فقدم الس قوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلموا خذ منِ ق 111. ونحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 112. ون ينحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 113. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة علم ما يعلم الله 119. يجاهدوا منكم ويعلم الصابرين 119. فقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم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 انما تؤقتن قررتم على عقبيه فلن يضل الله شيئا ومن ينقل على عقبيه فلن وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 117. وسنجزي الشاكرين 118. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا سيري لله وما ضرف وما في سيري لله وما ضرف وما سكن والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين 117. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وما كان قولهم وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا نَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا نَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وحسن ثواب اتهم الله ثنا دنيا وفلوسنا ثواب الاخره والله يحب, والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا 119. كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين <تصفيق>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 وَمَا أَوَاهُم مِّن نَّارٍ وَلَا أَوَاهُم مِّن نَّارٍ وَبِالسَّمَه وَالظَّالِمِينَ وَبِالسَّمَه وَالظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذ تَحُسُونَهُ 111. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم 112. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون نصرفكم عنهم ليرتليكم ولقد عفا عنكم نصرفكم عنهم ليرتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمما بغم إذ تصعدون فَأَسَابَكُمْ ظَمَّاً بِغَمٍّ لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ فَأَسَابَكُمْ ظَمٌّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَّلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَّلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً ذا الذين امنوا نعسيهم مشارقا افتم منكم وطائفه قد اهمت هم انفسهم يظنون ذل غير الحد ظن الجاهليه يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ من يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل وَل بِتَلي الله مَا فيِي صُدُكُم وَلومَ إِصَمافِي قُلوبكُْ وَل بتَليمَا فيِي صُدُكم وَِصماف الله علي من بيات الصدور إن الذين تغلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إن الذين تغلوا نَرْتَقِ الْجَنَانَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ 119. الشيطان ببعض ما كسوا ولقد عثى الله عنهم 110. إن الله غفور حليم 111. إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا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 116. أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم 117. أو الله يحيي ويميت الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله بما تعملون بصير, بصير ولا ان قتلتم في سبيل الله او متتم لمو مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ أَلَمْ تُقَتَّلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمِ مُثِّلْتُمْ لَهُ إِلَٰهًا وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لِلَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لِلَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضلاً غَنِيضًا قَلْبِ لَمْ فَضُ مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَضلاً غَنِيضًا قَلْبِ لَمْ فَضُ مِنْ حَوْلِكَ عَفْوًا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 111. إن ينصركم الله فلا غالب لكم 112. وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فَثَنَّرَ الَّذِينَ صُرِفُوا مِن بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لنبي أن من يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه امه وفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون امه وفى كل نفس 117. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 118. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله اللهم هو مأوا وجانا قد الس المصير هم الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون قَدِمَن اللهَّهُ عَلَ المُؤمنِينَ إذبعثَ فِيهِم رَسُولًا مِن أَم فُسِهِم يَطلُ عَلَهِم آياتاتِهِ وَيوزَكهِم لَمَ النَّ 118. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من لَفِي لفي ظلال مبين 119. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أدَم أصَابَتكُم مصيبَة قَصَابم قل مِثلَهَا قُلتُمأَ هذاصابتصيبَ قَصاب قل ملََا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ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 وَنُعَلِّمُهُمُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُرْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُرْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ كِتَابًا لَّ رَغْنَاهُكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ والله اعلم بما يكتمون والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اقاعونا ما قتلوا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لم اقاعونا ما قتلوا قُلْ فَدَرَءُوا عَن أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فَدَرَءُوا عَن أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ارحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ارحين بما الله من فضله ويستبشرون بالذين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 َستَذَشعُونَ بِعمَّةٍ مِنَ اللهَّهِ وَفَل وَأَن النََّه لَا يُظ أَجُرًا مِنين الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ 117. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 118. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 119.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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا رغوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم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 ولا يحزنك الذين يسارعون, يحزن يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا انهم لن يضروا الله شيئا يريد اللهأَ يَعَلَهُم حَظم فيِيآخَِةِ وَلَهُم ماذاَبُ النغي يُريدمَّهُ أن يعَلَهُم حَظ فيِيآثَِةِ وَلَهُم إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما انما نملي لهم ليزدادوا اثما انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 20. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي آمنوا بالله ورسله آمنوا بالله ورسله وان تنؤمنوا فتتقوا فلكم اجر عظيم وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحتسب الذين يدخلون بما اتى الله من فضله هو خيرا لهم بل هو, شر لهم. بل هو شر لهم. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ نِيراثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ نِيراثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ لَقَدْ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا الْفَقْرُ عِنْدَ اللَّهِ تََتُهُ مَا قالوا وَقَتْ لَ الأأَندأَذِ غَيرِ حَّ وَنَقُُ ذُوقُ وَذاَبَ الحَركُ مَا قالَوا وَقَتْ لَ الأدِأَذِ غيرِ حَّ وَنَقُُ ذُوقُ وَذاَبَ ذالك بما قدمت ايديكم الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد الينا الا ن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الذين قالوا إن الله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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا ثنائقه الموت كل نفس ذائقه الموت وان ماتوفون اجوركم يوم القيامه وان ماتوفون اجوركم يوم القيامه فمن ذو زح عن النار وادخل الجنه فقد فاز زح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور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 سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ 111. ولا, ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 112. ولا تكتمونه فنبذوه وراء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 118. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 119. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة لَهَد وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ, شيء قدير والله على كل شيء قدير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 خلْلب السمواتِ وال الأْ وَيتَفََّونَ فيِي خلقِ السَّمواتِ والأَرضِ رَّنَ مَا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون في خَلَقُ تَذاَ بَوقلَسُ ببحانكَ فَقِنَا عَذااب الن وَتَفََّون ب خلْقِ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 اَخَذَ غَيْثَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رَبَّنَا وَآتِنَا ما وَعَدتَّنَا على رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تخلف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 59. فالذين آجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 60. فالذين آجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن لن نغفر سيئاتهم لا أكفرن عنهم سيئاتهم, سيئاتهم ولا ندخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا من تحتها الأنهار سوابا من, من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرن فَقَتَلَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ لَكَمَاءٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ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 ان ان هم قول دينا فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للابرار وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ بآيات الله ثمنا قليلا وراشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم ان الله سريع الحساب ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصبرو واربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اصبروا وصبرو واربطوا